أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد